وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت